في <تصفيق> ادوار الشارع هاجر الاداء اذا وانبا ولم يثنيه ما حاكى الوارى بل لبى حي على الجهار ومضى بأجفان السورى درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق في فراشه وغدا لي يفترش موت وسيد صخر العانا موت جلي جن متصبره امرت للذات تقهقرا وتزينت في وجهيني فصدد عن هتنكورا عاشق الجنان وحراها وغلا الينا فشمر لدما يا را فاض الحروب بهمات متوثبا ومكبرا في ثغره يضان يأسر منظرا موتوثيب في عزمه لم يلتافت يوما ورا ماذا قطعم الذل لها كم فيه شم الثراء متلفع بسلاحه والعزم منه تفجراء قاس وهولها ما هاب كفرا أغبرا يا رب ليل لم يذر فيه اللذيذ من الكراء هيا في لذاته والكفر بالحقد برا حشدت له أعداؤه ويقينه صلب العراق طاقت فيه أيامه والقلب منه استهشرا أنهت له أقدامه وَبَكَتْ إِلَيْهِ تَفَطُّرًا وَشَكَتْ لَهُ أَطْرَافُهُ يَكْفِي أَسًا وَتَصَرُّا فَأَجَابَهَا مُتَجَلِّدًا أَبْبِعْتُ وَاللَّهُ اشْتَرَى فَأَجَابَهَا مُتَجَلِّدًا أَبْبِعْتُ وَاللَّهُ